شبى والطرما والله برما رما اجراحي ابا منتقبا شبى والطرما والله برما رما اجراحي ابا منتقبا شبى والطرما والله برما برما اجراحي ابا منتقبا خرم ضبيه كفر وانقسم كم بيغدم لي اعجاز الكرامه خلى من ضربي لي كفر وانقسم كم بيغدم لي اعجاز الكرامه جبل اطلال والله برما رمى جرحي ابه منتقبه بما لم يني المال له بل انا لدمع او بكى الدمع بل بصب حما لم يولى البلاء له بل أنا لدمع أو بكى الدمع بل أنا بصباح نمام